بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدئي إلى الرشد فآمنا به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 وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَأَنَّ لَنَا نَدْرِي أَشَدٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا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 فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ يَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْرَحُوا 117. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا 118. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 119. لما قام عبده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 117. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 118. إلا من الله ورسالاته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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوذر عليه ورتل القرآن تغفيلا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 رَبُّ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 115. واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا 116. وذوني والمكذبين أولي النعمة 114. لدينا أنكالا وجحيما 115. ذَا ذا وَعَذَابًا وعذابا أليما 116. يوم ترجب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إَِّا أَوْتَنَا إلَيكُم رَسُولًا شَهِدَ النَّ لَْكُم كَمَا أَوْتَن النَّ إِلَ فِيرعونَ رَسُول فَصَافِ العَوْن الرَّسُولَ فَأَخَضنَّهُ أَخْذَو وَبِيلَ 114. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا 115. السماء منفطر به كان وعده مفعولا 116. إن هذه تذكرة فمن شاء واتخذ إلى ربه سبيلاً